فناديها بأنشطة سيملأ روحنا همة سيملأ روحنا همة بشرع الله والسنة سنرشد فتية الأمة لبر الوالدين معا تبرهما لنا تبرهما لنا جنات